Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa naudzubillahi min sururi anfusina Wa min sayyati amalina Ma yadihillahu falamudillalah Wa ma yudlil pala hadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma yang terhormat, Pangdam 9 Udayana, atau yang mewakili, yang saya hormati, dan Denpon 93 Denpasar, Pemdam 9 Udayana, yang saya muliakan, para masyai dari Yaman yang telah hadir, di tengah-tengah kita sekalian, yang saya hormati para Ustadz yang berkesempatan hadir pada malam hari ini yang datang dari berbagai kota di Nusantara. Yang saya hormati Bapak Novel Ali Balbet dan yang saya hormati pula para jamaah sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di majlis yang mulia ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali disatukan, dikumpulkan dan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada majlis yang berbahagia ini untuk bersama-sama mengambil ilmu agama, mengambil manfaat dari apa yang disampaikan nantinya oleh Sheikh Ali Hussen As sarafi Hafizahullah yang mengambil tema pada tausiah malam hari ini Tragedi di Yaman Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW Ya maaf sekalian yang berbahagia Perlu saya informasikan bahwa setelah tausiah ini selesai disampaikan kita akan kembali membuka kesempatan untuk dialog atau tanya-jawab. Pada kesempatan ini, kita akan memberikan kesempatan kepada tiga penanya. Itu saja, jangan maaf sekalian, tanpa harus membuang banyak waktu, mari kita dengarkan bersama tausiah pada malam hari ini. Kepada saya, dipersilakan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أولا باذئ ذي بدئ أحمد ربي سبحانه وتعالى صاحب الفضل صاحب المنة والذي من مننه والذي من أنه أنمنى علي بأن ألتقي بإخواني في هذا البيت وسواء من الجهات الرسمية أو من الإخوة سائر الإخوة وأشكر الإخوة جميعا لحضورهم ولتيسيرهم لهذا اللقاء والذي أحب أن أتكلم فيه عن تجربة مرت بها اليمن لعلنا نستفيد من هذه التجربة ونعرف شيئا من أبعادها وشيئا من آثارها على مجتمعنا اليمني خصوصا وعلى غيرها على غيره عموما نعم setelah beliau الشيخ علي بن حسين الشرفي Al-Adani Hafizahullah Ta'ala, memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu SAW. Beliau menyatakan, saya bersyukur dan memuji Allah Rabbku, yang telah melimpahkan berbagai nikmatnya. Di antara nikmat tersebut adalah perjumpaan dengan saudara-saudara saya di rumah ini, baik dari kalangan pemerintahan atau masyarakat umum. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan berbicara tentang peristiwa dan tragedi yang terjadi di negeri muslimin, negeri Yaman untuk menjadi sebuah pelajaran bagi kaum muslimin di negeri-negeri lainnya termasuk kita di Indonesia ini. Nah. Wa hatta la utila alaikum, saya adhkul ma'akum filimuduhi mubasharah hatta nakhtasir. وسأجعل كلامي إن شاء الله تعالى كلاما مركزا فأقول بالله التوفيق وأستمد منه التسديد سبحانه وتعالى أن الحوثيين في اليمن بدأوا بحزب صغير يسمونه بحزب الشباب المؤمن ولما انشأوا هذا الحزب كان يمثل المذهب الزيدي في البداية المذهب الزيدي وبالمناسبة الشيعة ثلاثة اقسام اسماعيلية واثناء عشرية وزيدية اخفهم الزيدية اخفهم وعلى ان عندهم بعض الانحرافات لكن اخفهم يعني نسبيا مع الفرق الاخرى ثم بدأوا يدعون الى هذا الحزب وكانت تأتيهم اموال طائلة من جهات في البداية كانت مجهولة ثم توسع هذا الحزب وخرج على اسس المذهب الزيدي حتى انكر علماء الزيدية على هذه الطائفة على هذا الحزب واخرجوا بيانات أنه لا يمثلنا ولا ننسى أيضا أن أول من حذر من هذا الحزب هو شيخنا العلامة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة حذر منه وقد اعترفت الدولة بعد عدة سنين أنه قد نصحهم وقد حذرهم لكنهم لم يسمعوا نصيحته ثم بعد ذلك تيسرت لهذا الحزب بعض الاسلحة من بعض الجهات ولا اريد ان اصرح بهذه الدول التي تدعمهم هي دول غربية سهلت لهم استيراد الاسلحة ففي فترة وجيزة اكتسبوا اسلحة كثيرة جدا وقاموا بالتمرد على الدولة قاموا بالتمرد على الدولة حتى دخلوا معها di sista perubu taklimen atau akser, hadi perubu yang meshura, sista Melanjutkan keterangannya dengan mengatakan agar tidak terlalu panjang waktu maka saya akan menyebutkan penjelasan ini secara ringkas di balik tragedi yang terjadi di negeri Yaman, bahawa tragedi di negeri Yaman pemberontakan terhadap pemerintah yang sah dimotori oleh kelompok Syiah Houthi. di mana kelompok ini pada awal munculnya bermula dari sebuah forum pemuda yang sebenarnya kecil forum ini dikenal dengan forum Asyababul Mu'min, pemuda Mu'min. Namun bersama waktu forum pemuda Mu'min ini membesar. Karena pada awal munculnya mereka tidak langsung menunjukkan bahawa mereka itu adalah kaum syiah Isna Asyariyah. Tetapi mereka menampakkan bahawa mereka adalah kaum syiah Zaidiyah. Syiah di Yaman terbagi menjadi tiga. Ada namanya syiah Ismailiyah. Yang kedua namanya Isna Asyariyah. Atau penganut paham 12 imam syiah. Dan yang ketiga Zaidiyah di mana jenis yang ketiga ini adalah jenis Syiah yang paling moderat. Namun bersama waktu ternyata kelompok Usi Syiah uti ini menampakkan aslinya bahwa mereka bukan Syiah Zaidiyah. Mereka mulai menampakkan aslinya bahkan para ulama Syiah Zaidiyah berlepas diri dari kelompok Usi ini dan menyatakan kelompok ini adalah kelompok yang ekstrem dan sesat. Kemudian bersama waktu, forum pemuda mukmin ini mendapatkan bantuan-bantuan harta, bantuan-bantuan finansial dari berbagai pihak yang pada awalnya tidak dikenal dari mana bantuan itu datang. Namun bersama waktu mulai terbongkar dan terkuat. Tidak cukup hanya bantuan finansial, bahkan berlanjut dalam bentuk bantuan persenjataan. Hal ini bersama waktu pula diketahui. Dari mana datangnya bantuan-bantuan finansial dan juga persenjataan tersebut. Sehingga kelompok Syiah Houthi dalam proses waktu yang cukup panjang. Di saat mereka telah merasa dirinya mampu untuk memberontak. Maka mereka mulai memberontak kepada pemerintah yang sah. Nah. Taba'an haulaihi al-hawatha qadiqul qail. لماذا قاموا بهذا العمل وماذا يريدون ومن وراءهم ما هي أهدافهم الحوزة عبارة عن آلة تنفذ أهداف لدول وأجندة خارجية ولا نجد أي حرج في تسمية هذه الأجندة وهذه الدول هذه الدول التي تدعم الحوزي هي دولة إيران هي دولة إيران الحوثي ينفذ مشروع فارسيا في اليمن وبالمناسبة أريد أن أنبه أبائي وإخواني إلى مسألة مهمة وهي أن أتباع إيران لا يرون شرعية أي دولة إسلامية يعني مثلا لا يعترفون مثلا بحكومة اليمن ولا بحكومة السعودية ولا بحكومة مثلا مصر دول المغرب العربي جزائر ليبيا تونس ولا بدول الخليج لا يعترفون الا بدولة واحدة وهي ايران ويرون انه يجب ان تكون الدول كلها تابعة لدولة ايران لذلك ذكرنا قبل قليل ان الشيعة ثلاثة اقسام شيعة اسماعيلية شيعة اثنى عشرية الشيعة الزيدية الدولة في ايران منهجها منهج اثنى عشرين لذلك الاثنى عشرية في كل العالم يتوجهون الى ايران ايران تمثلهم وتحميهم وتتكلم باسمهم كما أن الدول الإسلامية كلها دول إسلامية ولا سيما إذا قلنا أن الملكة العربية السعودية تمثل دعوة أهل السنة فالمهم أن المشروع الخطة خطة فارسية مشروع فارسي يريدون أن, أن يقلبوا الحكم في الدول العربية والإسلامية ومن أين جاء هذا السعي للانقلاب؟ جاء من شيء عند الفرس عند الإيرانيين اسمه تصدير الثورة تصدير الثورة أي الثورة التي وقعت في إيران لابد أن تصدر لمصر فتكون مصر دولة تابعة لإيران تكون أيضاً تصدروها اليمن تصدروها السعودية صبروها لذلك تجد لذلك لذلك تجدون الفوضى موجودة في البحرين السعودية هناك شائعة 12 في السعودية شائعة 12 في البحرين شائعة 12 في العراق شائعة 12 في سوريا هذه كلها الدول تحاول أن تقلق الأوضاع من ونجد أن تكون تابعة لي تكون هذه الدول تابعة لإيران بل بعض الدول العربية تعتبرها إيران محافظة من المحافظات مثل البحرين البحرين تعتبرها إيران محافظة من المحافظات الإيرانية وقد يقول قائل أيضا ما هو السبب في هذا السبب في هذا يعني ما هو السبب في هذا الحقد السبب في هذا الحقد أن دولة فارس باختصار شديد دولة فارس كانت دولة عظمى أفقطه الله على يد المؤمنين من الصحابة وفي عهد عمر بالخطاب فحقد الفارسيون على عمر خاصة وعلى المؤمنين والعرب عموما ولذلك هم يفرحون ويرحبون بقاتل عمر قاتل عمر ابو لولو اهل هم يدعون انهم مسلمون بثورة اسلامية ويعظمون مجوسي قال شيخ الاسلام التيمية في منهج السنة قال فيعظمون كافرا مجوسيا بجمع العلماء عندهم في ولاية بوشهر شهر تقريبا في ولاية في إيران اسمها بوشهر عندهم قبر هناك يعظم أبو الولاي المجوسي فلذلك نشى عندهم حقد على العرب فأرادوا أن ينتقموا من العرب خصوصا ومن المسلمين عموما فتسطروا باسم حب أهل البيت ومحبتهم وإجلالهم والدعوة إلى مذهبهم من أجل أن يدخلوا على المسلمين من هذا الغطاء الجميل، لذلك مكتوب في مكتبة العامة في طهران مكتبة العامة مكتوب فوق من هذا العربي؟ أيظن أنه يستطيع أن يهزم المملكة الفارسية؟ والله لا نردنه إلى الصحراء كما كان من قبل أو بهذا المعنى. فعندهم نزعة عرقية، عندهم حقد على المسلمين. إيران ماذا فعلت ل؟ فلسطين ماذا فعلت لي كم طلقة اطلقتها ايران في حق الكفار من اليهود من من بل هناك وثائق تؤكد انهم على علاقة شديدة بالغرب انتم تسمعون كلكم سمعتم عن تعاون الدول الغربية مع الملف النووي لايران ماذا يعني هذا الحرب الكلامية هذه فقط سيناريو يخادعون به الناس wala fi al Iran mutasallita ala biyad al al-hawaza bada'u yatawassa'un sanadhkur insha Allah taala al-tawassu' bil keterangannya tentang proses perjalanan kaum Syiah Houthi ini kaum Syiah Houthi di negeri Yaman sebenarnya mereka adalah sebuah alat yang dipasang dan digunakan oleh negara Iran Negara Iran, yang penting untuk diketahui oleh semua muslimin di berbagai penjuru dunia. Mereka tidak pernah mengakui kedaulatan negara muslim manapun di muka bumi ini. Yang mereka akui sebagai negara berdaulat hanyalah Iran. Dengan itu, seluruh negara di muka bumi ini, Mesir, Yaman, Libya, dan yang lainnya, semuanya harus benar-benar ...tunduk di bawah kekuasaan dan kedaulatan Iran. Mereka, kaum syiah yang ada di Iran... ...adalah syiah Isna'ashariyah. Penganut paham 12 imam yang ekstrim. Di mana sejalan akidah ini dengan akidah kaum syiah Husi. Karena atas dasar itu, mereka, kaum syiah Iran... ...benar-benar memberikan dukungannya kepada... Pemberontak Syiah Houthi di negeri Yaman. Ada sebuah pertanyaan besar. Apa yang menyebabkan Iran memperlakukan seluruh negara di muka bumi dengan perlakuan seperti itu? Tidak lain, ini bermula dari dendam lama. Di mana Iran sebagai negara Persia. Jatuh dan runtuh kekuasaan dinasti Persia. Pada masa Khalifah Umar Ibn Khattab. Di saat itu... Kaum Persia Majusi penyembah api. Sangat sakit hati dan dendam. Kepada Umar ibn Khattab. Dan para sahabat Nabi. Termasuk kaum Muslimin secara umum. Mereka benar-benar mengagungkan, Memuliakan. Pembunuh. Khalifah Umar ibn Khattab. Yaitu Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Orang ini. Kuburannya sekarang. Ada di wilayah mereka. Di daerah yang dikenal dengan istilah. Abu Syahr, di tempat itu, di daerah itu terdapat kubur Abu Lu'lu'ah al Majusi, pembunuh Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Kuburan ini sangat diagungkan, dimuliakan, didatangi pengunjung-pengunjung Syiah yang di sana mereka benar-benar mengagungkan kuburan orang ini pembunuh Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Iran punya ambisi untuk mentransfer revolusi Iran di mana revolusi Iran pada tahun 79 dimotori oleh Khomeini mereka melakukan kudeta pemberontakan terhadap negara dan mereka Iran ingin mentransfer revolusi Iran ini ke berbagai negara mereka benar-benar berupaya dengan serius untuk mentransfer semangat revolusi dan kudeta terhadap negaranya masing-masing hal ini dilakukan oleh ...Iran di berbagai negara antara lain, di Bahrain, di Irak, di Saudi Arabia, di Mesir, dan beberapa negara lainnya. Di mana kaum Syiah Iran benar-benar mengatur strategi untuk terjadinya kudeta terhadap negara mereka di masing-masing negeri. Penting juga untuk diketahui bahwa yang dilakukan oleh Iran dalam upaya mentransfer... ...revolusi dan kudeta... ...ke berbagai negara... ...di waktu yang sama... ...di saat Iran sibuk dengan... ...upaya ini tadi... ...tidak pernah terbukti sekalipun... ...membantu perjuangan rakyat Palestina. Tidak ada satu peluru pun... ...yang dilepaskan oleh Iran... ...untuk membela... ...kaum muslimin... ...di Palestina. Ini sebuah pertanyaan besar... ...yang penting untuk diketahui oleh... ...kaum muslimin. Nah... الحوثيون الآن بعد أن حصلت بينهم وبين الدولة سبعة حروب حصل أنهم استغلوا وضع ما يسمى بثورة الربيع العربي فخرجوا وتوسعوا أضف إلى ذلك أنه تحالفت معهم بعض الجهات حتى صار الحوثيون أقوياء واستغلوا أوضاع الدولة لأنها دولة ضعيفة غاب عنها كثير من الأمن فخرجوا وتقوّوا فقتلوا في صعدة وشردوا وحاصروا ويوّعوا ونزحت مئات الألوف مئات الألوف نزحت من صعدة حرقت كثير من المزارع هدمت كثيرا من المستشفيات هدمت كثيرا من مؤسسات الدولة حصل شر عظيم لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى يقول الرئيس الحالي عبد الرب منصور فقه الله إن الحرب خسرت في حرب الدولة خسرت في الحرب الأولى مع الحوثة أكثر من ثلاثة مليار دولار ثلاثة مليار وبعض المصادر تقول أربعة مليار فقط في الحرب الأولى الحرب الأولى فقط التي ما كفت عدة يعني وقت يصير ثم بعد ذلك توسع الحوثيون وساروا الى حجة المحويت ساروا الى حاشد الى عمران الى صنعاء وهكذا توسعوا في كل المحافظات واريد ان نبه الحاضرين وفقهم الله الى نقطة دقيقة جدا وهي ان هذا التوسع الارهابي الخطير كان على مرآة ومسمع من الدول الغربية لم نجد الدول الغربية تغضب على هذا العمل وتقول هذا إرهاب قتلتم الناس يعني أين الدولة لماذا لا توقفون عن سفك الدماء ما وجدنا أي صوت ولا أي إنكار بل ثبت عندنا بالأدلة القاطعة أن الحوثيين دخلوا صنعاء فكانوا حراسا للسفارة الأمريكية حراس حتى لا ينتهكها أحد فكان هناك بعض الدول تشجعهم على هذا الفساد والإفساد وأيضا ينبهكم إلى مسألة أنه لا يوجد في سجون جوانتانامو تنامو أي حوثي ولا توجد أي منظمة شيعية أو جمعية شيعية على مستوى العالم في المكسيك وحدها أكثر من 30 جمعية شيعية تدعو إلى الشيعة في المكسيك فقط في العاصمة مكسيكو تقريبا 30 جمعية شيعية ومنظمات شيعية كثيرة جدا الحجد في العراق حزب الله في لبنان حزب الحق في اليمن حزب الله في المملكة العربية السعودية حزب الله بسمى حزب الله الحجاز ولا حزب واحد داخل قائمة الارهاب وهم يرون لأعينهم دول الغربية يرون أن هؤلاء يسفكون الدماء ويقتلون ويشردون دخلوا في حرب مع الدولة بل يقول رئيسنا رئيس عبد الرب منصور وفقه الله يقول أنه لما خرج هاربا من صنعاء إلى عدن واتصل بأمريكا وقال لهم إنني قد طوردت طوردت إلى عدن افعلوا لنا شيئا امنعوا هذا الفساد امنعوا هذا الإرهاب قالوا ماذا نفعل بيدهم أكثر من نصف الدولة أكثر من نصف البلاد معهم قال هذا هو الرد قالوا نعم هذا هو ردنا على مسمع ومرأة من من أعين الغرب. فهؤلاء الحوثيون توسعوا في أراضي اليمن فسادا وإفسادا وقتلا وتشريدا ووالله لا أعرف في التاريخ أسوأ ولا أجرم ولا أخبث من أخلاق هؤلاء هؤلاء الناس. عندهم قسوة في القلب. دمروا البيوت أمام عيوننا. أمام عيونا قتلوا المدنيين دمروا البيوت حرقوا المزارع ضربوا على المدنيين بالدبابات والأسلحة الثقيلة ضربوا على الأسواق وفي رمضان بالهاونات يعني فعلوا من الجرائم ما لا يستطيع اللسان في هذا المقام أن يحصرها ولا يستطيع القلم أن يحصرها فهذه الجرائم كلها بسبب شيء واحد شيء واحد هو أن اليمنيين تساهلوا مع نداء العلماء العلماء صاحوا العلماء نصحوا العلماء قد حذروا احذروا من هؤلاء هؤلاء ناس عملاء لأجندة خارجية يريدون أن يفسدوا في اليمن احذروهم انتبهوا لهم انتبهوا لخططهم ولكن الناس للأسف يعيشون في وادي آخر وما كأنه يخصهم هذا الموضوع ولذلك أنا أجدها فرصة أنبه أبائي وإخواني ولا سماء من الطيبين من أمثالكم أنبهكم وأقول لكم لا تتساهلوا في خطر هؤلاء الرافضة يجب على الدعاة يجب على طلاب العلم أن ينبهوا وأن يبينوا وأن يحذروا وأن يصدروا المطويات وأن يعقدوا المحاضرات بل والمؤتمرات ويجب أيضا على الدولة أن تعينهم بهذا بل يجب على الدولة أن تنتبه الدولة دولة اندونيسيا وفقها الله لكل خير يعني يجب أن تنتبه لهذا وتحذر ولا تأمن ولا تقول إن الشيعة الاثنى عشرية الشيعة الاثنى عشرية عندنا طيبون وفيهم خير وناس موادعين هؤلاء مثل الحية هؤلاء مثل الحية إذا شعرت بضعف سكتت وإذا شعرت بقوة هاجمت فهؤلاء الآن يشعرون أنهم ضعفاء وأن أغلب الناس أهل سنة لذلك يجدون تحرجا من أن يصدعوا برأيهم هم في الدول الغربية ينشرون مذهبهم صراحة وعندهم مراكز عندهم مظاهرات وعندهم مؤتمرات بل يعقدون المؤتمرات في الشوارع يدعون إلى مذهبهم فأنبه إخواني أهل السنة إلى الانتباه لشرهم والحذر منهم Beliau menyebutkan perjalanan kaum Syiah Houthi yang memberontak kepada negara bahwa Telah terjadi tujuh pertempuran kaum Syiah melawan pemerintah yang sah di negeri Yaman. Tujuh pertempuran ini berjalan dalam waktu atau kurun waktu yang cukup panjang Dalam tujuh kali pertempuran tersebut Negara sebagaimana telah diumumkan oleh Presiden Yaman mengalami kerugian yang cukup besar. Hampir angkanya menyentuh 3 miliar dolar pada pertempuran pertama. Kerugian pada fase pertempuran pertama mencapai angka tersebut. Kondisi ini terjadi kaum syiah di negeri Yaman memanfaatkan isu Pemberontakan dan keresahan masyarakat di negara-negara Arab terhadap pemerintahnya Pemberontakan di Mesir, pemberontakan di Tunisia, pemberontakan di tempat-tempat lain Di saat yang bersamaan, Syiah Husi pun memanfaatkan keadaan di Yemen untuk memberontak Kemudian mereka, kaum Syiah Husi ini Semakin hari semakin meluas Kalau dahulu pada awal munculnya di provinsi Sa'dah namun bersama waktu meluas ke beberapa provinsi lainnya Amran, Mahwid, sampai ke Sona'a, ke ibu kota dalam uh, perluasan gerak pergerakan kaum syiah Houthi ini tadi terbukti bahwa kaum syiah adalah teroris yang membunuh, merusak bangunan-bangunan, sekolah-sekolah, rumah sakit-rumah sakit membakar perkebunan dan uh, yang lainnya Peternakan mereka hancurkan gula, nah, wanita-wanita mereka bunuh, anak-anak kecil juga tidak selamat dari kekejaman mereka. Nah, namun bersama ini semua teror yang mereka lakukan terhadap kaum Muslimin di negeri Yaman, terhadap pemerintah Yaman yang sangat dahsyat, bersenjata dengan senjata-senjata mutakhir. Namun bersama itu Amerika dan Eropa menutup mata. Presiden Yaman menyampaikan kepada beliau-beliau saat ada pertemuan saat itu. Bahawa kami, saya terkhusus sebagai Presiden Yaman Mengeluhkan keadaan ini kepada Eropa Pada saat itu, bahwa lihat kondisi negeri kami Siah telah memberontak, mereka melakukan teror Membunuh, merusak dan seterusnya Namun jawaban Barat dengan ringan mengatakan Apa yang bisa kami lakukan Presiden mengatakan, demikian jawabannya Ya, itu yang bisa kami katakan Apa yang bisa kami lakukan menghadapi mereka Kaum muslimin yang saya muliakan, beberapa keganjilan yang terjadi. Kita pernah mendengar penjara Guantanamo. Di Guantanamo adalah penjara para teroris dari berbagai kelompok. Namun tidak didapati satu pun teroris dari kaum syiah di penjara Guantanamo. Padahal syiah melakukan teror di berbagai negara. Iran membiayai terorisme di berbagai negara. Namun bersama itu tidak ditemukan satupun teroris dari kaum Syiah di penjara Guantanamo. Demikian berbagai kelompok seperti Hizbullah, baik Hizbullah yang ada di Iran atau di Lebanon ataupun di Bahrain, mereka melakukan teror, membunuh, membakar, merusak, mengancam, menembak, mengebom dan yang lainnya. Namun semua itu Barat menutup mata. Tidak ada satu pun dari mereka yang menjerit untuk anti-terorisme memerangi kaum Syiah Husi. Semua ini keanehan-keanehan yang muncul. Namun bersama itu, saya ingin mengingatkan kaum Muslimin dimanapun berada. Termasuk di Indonesia. Para orang tua, ayah, ibu untuk waspada. Membentengi diri mereka dan anak-anak mereka. Dari bahaya kaum Syiah. Jangan mudah tergiur. Dengan ucapan-ucapan yang mengatakan bahwa Syiah adalah bagian dari kita, bagian dari Islam, saudara kita, dan seterusnya. Ambil pelajaran baik-baik apa yang terjadi di berbagai negara. Mereka dahulu pada awalnya pun demikian. Kita sunni dan uh, kaum muslim dengan Syiah adalah saudara. Kita gak perlu memperlebar perbedaan, dan seterusnya. Berjalan waktu banyak manusia atau umat Islam tertipu dengan slogan-slogan itu. Sementara Syiah terus melakukan persiapan demi persiapan. Sampai waktunya mereka akan membantai umat Islam. Karena itu, baik masyarakat sipil, termasuk juga negara Indonesia yang semoga Allah berikan taufik. Untuk waspada, berhati-hati. Baik bagaimana kaum Syiah secara perlahan mereka akan menanamkan dan mentransfer revolusi Iran ke negeri ini juga. Demikian ambisi mereka yang telah nampak kuat sekali di negeri Yaman. Nah. الشيء العجيب في حرب الحوثة أن الحوثة يقتلون المسلمين في اليمن بل ووصل شرهم إلى أنهم يقتلون حتى المواطنين في السعودية بالضرب بالصواريخ ومع هذا تجد الدول العظمى تؤيدهم في مجال مجلس الأمن وتحاول أن تؤيدهم بالآراء حاول أن تؤيدهم بحق النقم إلى غير ذلك دولة من دول العظمى كان موقفها مخزيا مع الحوثة فالتحالف عندما أرادوا دول التحالف العربي على رأسي السعودية بحرين الإمارات مصر المغرب السودان الأردن لما أرادوا أن ينقذوا اليمن من أن يسقط في يد الحوثة قامت لهم بعض الدول الغربية تجابههم وتواجههم في مجلس الأمن حتى وجدت تحالف صعوبة شديدة جدا في تنفيذ قرار يقضي بانسحاب ألا يقضي بانسحاب الحوثة من أجزاء لمن المهم أنه لو لا فضل الله عز وجل لو لا فضل الله سبحانه وتعالى لدخل الحوذة إلى عدن وتمكنوا منها وهتكوا الأعراض وأفسدوا الدين وأخذوا الأموال وغيروا ديننا وعقائدنا فالله سبحانه وتعالى منع علينا فخرج الحوذة بعد فضله سبحانه تعالى ثم بعد ذلك دول التحالف دول التحالف على رأس السعودية والإمارات ضربت الحوذة ضرب قاصمة للظهر في جميع أنحاء الـ الـ اليمن فقتلتهم في عدن وقتلتهم في أبيان وقتلتهم في لحج. ولولا الله سبحانه وتعالى ثم التحالف لذبحنا الحوثة في بيوتنا دخلوا علينا في مدننا وحملنا السلاح وقاتلنا وواجهنا لكن كنا قليل كنا مواطنين مدنيين وأغلب هؤلاء الحوثة مدربين عسكريا وثقنيا وهم كثير جدا ما استطعنا لهم لكن الله بمنه وكرمه أرسل هذا التحالف فضرب عليهم ضربا حتى قتلهم جميعا قتل في عدن وحدها ما يقارب اثنى او اكثر من عشرة الاف حوثي في عدن وحدها فقط الفضل لله ثم الدول التحالف دول التحالف فعلت مع اليمن في هذه المرة جميلا لا يمكن ان ينساه الناس الكريم الشخص الكريم الذي يعرف الجميل لا يمكن أن ينسى هذا الجميل أبدا لدول التحالف إذا الله كل خير سأل الله أن يحفظهم وأن يحفظ قادتهم وشعوبهم وأن يمن عليهم بالخير والبركة فالحوثة فعلوا في اليمن جرائم من والله قتلوا الأطفال قتلوا النساء قتلوا المدنيين من كبار في السن الذين ليس لهم أي داهم البيوت كانوا يداهمونها بالقوة داهموا البيوت أحرقوا بيوت أمام عيني أنا وعمام عين كثير من الناس فجروا بيوتا وأخذوا أبرياء من الشوارع على أنهم دواعش وكذا وكذا أب شباب أبرياء وأخذوهم إلى السجن ففعلوا فيهم في السجون شيء لا يمكن يتطور من يعطى للواحد يعني ما يبقى له 24 ساعة معه وله ساعة واحدة للدخول الحمام فقط في 24 ساعة في اليوم الكامل ساعة واحدة فقط وهكذا وجبة رز خفيفة لاجتمع عليها مجموعة من الناس المهم عذاب ما وجدناه من ايام الحكم الشوعي في ذلك الوقت يعني نسينا الحكم الشوعي مع هؤلاء المجرمين الذين حكموا في اربعة اشهر فانا اذكر الاخوة واقول لهم الموضوع خطير الآن الآن الشيعة منتعشة جدا يعني على مستوى العالم أنا أريد أن أذكر الأباء والإخوة في حادثة لعلها ستعينهم على فهم الذي يدور الآن على مستوى العالم بعد ضرب 11 سبتمبر في أمريكا 11 سبتمبر جاء وفد إيراني إلى بوش وقال له نحن نعزيكم في قتلاكم ونعرض لكم التعاون نريد أن نتعاون معكم في يعني مصالحنا ومعنا نختلف فيه من الأشياء هذه يمكن نطرحها يعني جانباً توافقوا من يومها من 2001 من يومها تساعدت إيران مع الدول الغربية في الدخول في العراق فقال علي أبو طحي علي أبو طحي نائب الرئيس الإيراني الأسبق قال لولا إيران لما دخلت أمريكا العراق ولا أفغانستان لولا إيران لما دخلت وفعلا أنتم ترون في وسائل الإعلام مشاتمة ما بين أمريكا وإيران لكن تجدون أن أمريكا عندما خرجت من العراق استلمت الوضع إيران هؤلاء أخذوا البترول وهؤلاء تمكنوا من البلاد فقتلوا الخطباء خطباء المساجد كم الخطباء قتلوا في بغداد فعلوا فيها جرائم لا يعلم بها الا الله عز وجل محصيه ومكتوبه كلها في كتب وهكذا تجد الامور الان ميسره جدا ما بين ما بين شيعة ايران مع اعداء kami di negeri Yaman benar-benar mengalami kesulitan menghadapi teror yang dilancarkan oleh kaum Syiah luti mereka secara membabi buta membunuhi masyarakat sipil sebagaimana telah disebutkan tadi kami mencoba untuk bangkit sebagaimana dinasihatkan oleh para ulama untuk bangkit tidak berdiam diri, tidak berbangku tangan dengan apa yang kita miliki maka kami pun bangkit sebagai sebuah perjuangan mempertahankan akidah, mempertahankan Islam di saat yang sangat genting karena jumlah kami yang sangat sedikit di waktu yang sama, tentara Syiah Houthi jumlahnya cukup besar dan mereka telah terlatih secara militer. Dengan persenjataan yang cukup canggih, di luar dugaan kami, Allah memberikan pertolongan. Dengan adanya koalisi negara-negara teluk yang dipimpin oleh kerajaan Saudi Arabia, bersatu padu untuk memenuhi jeritan kami, panggilan kami. Mengatasi kondisi yang sangat genting di negeri Yaman Negara koalisi ini menyempatkan waktu, biaya, dan tenaga Untuk membantu saudara-saudaranya di negeri Yaman yang tertindas Maka dengan pertolongan Allah yang pertama tentunya Baru yang kedua Dengan adanya atau datangnya tentara koalisi ini Kami mendapatkan pertolongan Serangan demi serangan dari pesawat-pesawat tempur negara koalisi ini Benar-benar membuat kualahan tentara Syiah Houthi. Pukulan demi pukulan dari negara koalisi ini tadi benar-benar membuat kami rakyat Yaman bisa bernafas, mendapatkan jalan keluar. Namun di situ ada beberapa keanehan yang penting juga untuk dipelajari bahwasanya negara barat dan Eropa ketika di negeri Yaman terjadi pembantaian demi pembantaian dan tadi telah disebutkan kami menjerit, negara Yaman menjerit Namun Eropa dan Barat tidak peduli dengan itu. Hal ini lebih lagi terbukti. Di saat negara koalisi melalui proses yang cukup panjang. Bersatu padu untuk membantu tetangganya. Negara tetangga, jiran, kaum muslimin. Negara Barat memperlambat suasana. Tidak segera memberikan dukungan dan jawabannya. Untuk bergeraknya tentara koalisi. Tentu bersama waktu... Rakyat Yaman semakin banyak yang dibantai. Kaum Syiah Husi dengan Iran semakin menanamkan kekuatannya di negeri Yaman, Sementara Barat tidak mau segera memberi jawaban. iya atau tidak. Namun bersama itu Alhamdulillah. Allah memberikan keberanian kepada negara koalisi pimpinan Saudi Arabia. Untuk mengambil keputusan. Bahawa kami akan tetap masuk ke negeri Yaman, Rela kalian atau tidak rela. Demikian dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kami menyadari bahawa bantuan negara-negara teluk negara-negara koalisi adalah bantuan yang wajib kami, rakyat Yaman mensyukurinya berterima kasih tidak ada yang bisa kami balaskan untuk mereka mereka telah memberikan segala yang mereka miliki untuk kami demikian penjelasan beliau dan sekali lagi beliau mengingatkan para ayah, para orang tua Ingat peristiwa 11 September tahun 2001. Di mana pada saat itu duta Iran datang menemui Presiden George Bush. Dengan misi mengucapkan bela sungkawa atas peristiwa 11 September tersebut. Namun bukan itu yang menjadi masalah. Sejak detik itu Iran benar-benar mengatakan kami siap bekerjasama dengan Amerika di semua sisi, di semua lini bahkan terbukti menurut keterangan Presiden Iran atau Wakil Presiden Iran bahwa kalau bukan pertolongan dan bantuan Iran Amerika tidak akan mampu masuk ke Irak dan tidak akan mampu masuk ke Afghanistan. demikian jasa ini pun diakui oleh Amerika bahwa berkat jasa Iran, Amerika mampu masuk ke Afghanistan dan juga ke negeri Irak أهل العموم يعني نصيحة أخيرة أن تنتبهوا وأن تحذروا ولا تحسنوا الظن بهؤلاء الناس هؤلاء كالأفاعي النائمة عليكم أن تواجهوا هذا المد الشيعي بالعلم والتعليم والدعوة يا الله والمطويات والرسائل والإذاعات التي تبث العلم المبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أشكركم شكرا جزيلا على حضوركم واستماعكم لأخيكم ولا أنسى أن أشكر الله عز وجل ثم أشكر الأخ نوفل حفظه الله وبارك فيه الذي فتح بيته لهذا وأسأل الله نبارك فيه وأن يغفر له وأن يجزيه عنا خيرا والمجال مفتوح لبعض الأسئلة إذا أحب يعني الأخ نوفل بعض الأسئلة لا بأس من أجل فائدة تكميم الفائدة نعم di akhir kata beliau mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir di majelis ini dan menyempatkan waktu untuk mendengarkan untayan-untayan keterangan dari saudara semua hadirin yang hadir dan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Tuan Rumah yang telah menyiapkan waktu dan tempatnya untuk acara ini. Selebihnya beliau memberi kesempatan kepada hadirin. Untuk uh, menyampaikan hal-hal yang perlu ditanyakan, beliau memberi kesempatan ini terfardulna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya, saya minta penjelasan ada berapa kelompok di Yaman itu? yang memerangi pemerintah karena kalau dari Indonesia kita lihat ada ISIS dan segeranya mungkin bisa dijelaskan terima kasih asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh السائل يسال عن وجود الفرق المنحرفه في اليمن التي ترد على الحكومه وتقوم بالانقلاب ضد الحكومه نعم dan di Indonesia madzhab yang معروف nak Daesh وكذا هل في اليمن اليمنين نعم بالفرق نعم طيب بالنسبة الفرق الموجودة يعني في اليمن هي كالفرق الموجودة في اي مكان اخر في مصر في العراق في سوريا في اندونيسيا في ماليزيا للأسف من المؤسف ان هذه الفرق يع يعاني منها جميع المؤسف أن هذه الفرق تعاني منها المجتمعات الإسلامية عموما وهذه ليست فرق تخدم الإسلام بل هذه فرق تعاني منها المجتمعات الإسلامية فلذلك بارك الله فيكم هذه الفرق يعني ما زادت الأمور إلا يعني انكسارا وشدة وبلاءا وتمزقا وتقطعا فداعش في اليمن هي عبارة عن عبارة عن أو بالأصح داعش والقاعدة باختصار شديد هذه تنظيمات تخدم أعداء الإسلام ولا تخدم الإسلام وهذه كلمة حق أقولها وأنا والله مستعد للوقوف في يدي الله وجل واجيب عن هذا السؤال هذا سؤال عرفناه وكلام كلام عرفناه عن سنين طويلة داعش القاعدة تخدم أعداء الإسلام لا تخدم الإسلام أبدا يعني قتلت قاعدة ماذا فعلت شعارها حرب على الأمريكا ما حربت أمريكا قتلت المسلمين دمرتهم سرقت البنوك أصحاب القاعدة لصوص سرقت البنوك دمرت البنيان فجرت اغتالت اغتالت اناسا اصحاب خبرة عسكرية كبيرة جدا ربما انفقت عليهم الدولة يعني سنين طويلة يدرسون الجيش وفنون الجيش وكذا وكذا يأتي واحد القاعدة ويقتله وينتهي امره يعني قتلت علينا كوابر كثيرة جدا يخدمون من يخدمون الغرب يخدمون اعداء الاسلام ولا سهما أن داعش في الحقيقة هي الريموت الذي يحركها علي عبد الله صالح عفاش هو الذي يحركها ولو أردت أن أسرد لكم شيئا من القصص لطالبين المقام لكن هذه الجماعات يحركها علي عبد الله صالح تماما فالإسلام يبرأ من أفعالهم ومن حركتهم. Keberadaan kelompok-kelompok yang tadi ditanyakan ISIS dan Al-Qaeda ada di berbagai negara. Di Yaman, di Mesir, di Irak, di Indonesia, semuanya sama, seirama. Kelompok-kelompok ini keberadaannya justru menyusahkan umat Islam. Mereka tidak memerangi Amerika. Pada prakteknya justru mereka membunuhi kaum muslimin. Di negeri Yaman mereka membunuhi umat Islam Orang-orang tua, pemuda, wanita-wanita Mereka bunuh dengan cara pembunuhan yang sangat sadis Penting untuk diketahui bahwa kelompok-kelompok ini sebenarnya Eksistensi mereka, keberadaan mereka Tidak mendatangkan keuntungan apapun untuk umat Islam Bahkan keberadaan mereka justru menguntungkan musuh-musuh Islam Menguntungkan Negara-negara Barat. Keberadaan mereka dengan misi-misi yang mereka lakukan itu justru merugikan umat Islam dari semua sisinya. Beliau menegaskan di negeri Yaman misalkan, kelompok ISIS benar-benar ya, dikendalikan oleh mantan Presiden Yaman. Ya, dibiayai dan dikerakkan, diatur program-programnya oleh mereka. Sehingga dari sini... Pada kenyataan, keberadaan kelompok-kelompok ini justru dikendalikan dan digerakkan oleh musuh-musuh Islam. Tidak mendatangkan keuntungan untuk kaum muslimin. Sehingga, keberadaan berbagai kelompok tadi yang ditanyakan berada di berbagai negara. Di Yaman juga sama seperti di Indonesia ini. Nah, pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya, anda mau tanya Posisi pasukan koalisi ini Di Yaman Sudah menguasai berapa persen Di samping pemerintah Houthi ini Dan pemerintah Yaman sekarang ini dipegang siapa? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yani, e, Dua lintah haluf al-han Aina wosalu fil Yemen Wa al-an Al-hukum yamania ha? Ma'amani طبعا دور التحالف كبير جدا بالنسبة لليمن والتحالف استطاع بفضل الله عز وجل أن يحرر أماكن كثيرة منها عدن أولا وهي موضع, موضع الخطر الكبير ثم بعد ذلك حرت أبيا ولاحج ومارد أيضا تعز تعز يعني تتحرر ثم تعود ثم تتحرر وإن شاء الله سيمون الله على سيمون الله عز وجل على أهل تعز بالتحرير المستمر إن شاء الله تعالى وكذلك تحرط بعض البلدان الآن هم على يعني مشارف مشارف صنعاء نسأل الله العظيم لأسماء وصفاته أن يمن عليهم وأن يحر صنعاء حتى ينقذ الله عز وجل أصحاب صنعاء ومن شر هؤلاء الرافضة طبعا الآن اليوم وصلنا خبر انهم داهموا مسجدا وضربوا الامام في ذمار اسمه علي الاهنومي ضربوه وسحبوه وولده الى يعني مكان عام الناس هذا طبعا مجرمين يعني ناس الذين ينتمون الى الحوثة مجرمون قطع طرق خريسيون من يعني الفاشلين في حياتهم لم يأويهم أحد كما يعني الحوثة أما بالنسبة للحكومة اليمنية هي مستمرة الحمد لله الرئيس يعني يرجع ويذهب ويرجع والأمور مستمرة في عدن إن شاء الله تعالى ونسأل الله العظيم أن يعينهم وأن يوفقهم لما فيه صالح بلاد المسلمين عموما لما فيه بلاد اليمن سائر المسلمين تركايد Upaya-upaya negara koalisi, Alhamdulillah Upaya dari negara-negara koalisi, pimpinan negara Saudi Arabia ini Berhasil memerdekakan banyak provinsi-provinsi yang telah dikuasai oleh kaum syiah Yang pertama kali adalah provinsi Aden di mana provinsi ini adalah yang paling strategis bagi mereka Mereka benar-benar menanamkan kukunya di negeri atau di provinsi ini dan terjadi pertempuran sengit di kota Aden. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah berhasil dimerdekakan. Diselamatkan dari kaum Syiah Houthi. Kemudian juga provinsi Abian. Tidak jauh dari Aden. Kemudian Lahaj. Kemudian Ma'rib. Kemudian juga Taiz. Provinsi Taiz sampai hari ini masih terus terjadi pertempuran sengit. Walaupun sempat direbut. Tapi mereka melawan. Kemudian demikian seterusnya. Semoga Allah mempercepat. Kembalinya kota atau provinsi Taiz ke tangan Muslimin. Kemudian yang berikutnya tentara koalisi sekarang sudah semakin mendekat ke ibu kota Sana, semakin mendekat dan Alhamdulillah berhasil menguasai beberapa tempat strategis di ibu kota Yaman yaitu Sana. Hari ini ada berita bahwa kaum Syiah Rusi menembaki Imam masjid di sebuah provinsi namanya provinsi Zamar peros salah satu provinsi di Yaman. Mereka terus melakukan penembakan terhadap rakyat sipil dan terkait pemerintah Yaman, Alhamdulillah sekarang semakin membaik. Tentunya presiden yang ada sekarang yang sedang berkuasa sebagai presiden yang sah terus memimpin negara itu walaupun dalam kondisi yang seperti sekarang kita dengar bersama. Nah pertanyaan ketiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah al-qa'il wa qatilul musyriqin qafa kama yukatilunakum qafa ammin fi'atin qalilatin akhalabat fi'atan katsiran uh, saya berterima kasih pada Zain ya, yang telah memberikan pencerahan kepada kita tentang situasi yang ada di Yaman ya mudah-mudahan umat islam di yaman itu bisa keluar dari segala kesulitan-kesulitan yang dihadapinya amin ya rabbal alamin Nah, kemudian yang saya sehirankan bahwa uh, di tengah-tengah pembicaraan tadi itu kita bicara tentang musuh-musuh islam termasuk uh, Eropa dan Amerika tetapi anehnya juga satu pihak bahwa presiden yaman Minta tolong kepada Amerika, kepada Eropa untuk membantu di dalam menghadapi salah-salah musuh-musuh Islam itu. Nah, karena mereka itu memusuhi Islam tidak mungkin mereka membantu kita. Nah, itu bagus juga. Sudah sudah terlihat dengan baik. Nah, mestinya kita berpikir bahawa tidak jarang golongan yang kecil dapat mengalahkan yang besar dengan izin Allah. Kan min fi'atin qalillatin galabat fi'atang kasiratang bi'iznillah kemudian perangilah orang musrik itu seluruhnya sebagaimana mereka-mereka pun secara keseluruhan. Jadi Amerika, Australia, Inggris, Jerman, dan lain sebagainya, itu adalah musuh-musuh kepada Islam. Ya. Jadi oleh karena itu sebetulnya, bagaimana negara-negara Islam ini, ya seperti Mesir, dan lain sebagainya, memang saat ini kita tidak punya pemimpin besar di sana, seperti misalnya Anwar Sadat dari Mesir, ya kemudian Malik Faisal dari Saudi Arabia. Ya, kita tidak punya Muammar Gaddafi, ya. Jadi kita tuh tidak punya pemimpin berwibawa yang kuat, strong ya. Yang kuat itu kita tidak punya. Nah, oleh karena itu, pertanyaannya adalah bagaimana kita ini kok menjadi sangat lemah? Ya, misalnya saja Iran ya, itu satu negara. Nah, sedangkan kita punya banyak, Mesir, Saudi Arabia, ...Yaman, ini segala macam itu, kenapa kalah dengan yang satu? Nah, di mana letaknya? Jadi selama di mana ruhul jihad itu? Ya, di mana kekuatan ekonomi Saudi Arabia, kekuatan ekonomi macam-macam negara-negara besar, negara-negara Islam itu. Ya, sampai di mana dan bagaimana persatuannya? Nah, kemudian bagaimana pendapat Syekh tentang Israel? Ya, Apakah Israel ini tidak merugikan Islam selama ini? Terus bagaimana cara negara-negara Islam itu menghadapi negara-negara Arab itu. Menghadapi sehingga mengusir Israel. Dari sebab negara itu milik sah Palestina. Ya, milik Palestine. Ya, Tidak ada sejarahnya Israel menempatkan tempat itu. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kuli saya alami yashkur lakum li bayanikum. عن وضع اليمن، وعنده سؤال يعني وشيء من الاستغراب. نحن نعرف أن الغرب أعداؤنا، لكن لماذا استنصر اليمن من الغرب عندما قامت الحوذا ضد الحكومة، ضد المسلمين؟ نعم، هذا سؤال هو الأول. يعني هو فهم أن اليمن استنصر الغرب والقضية كان ليس استنصر إنما من باب يعني إخبارهم عن وضع اليمن حينما أجاب الغرب يعني نعم نعم بسم الله أنتم تعرفون يا إخواني أن هناك قوانين دولية وقوانين يعني تضم جميع الدول العالمية فلابد مثلا الرئيس اليمني أنتم معنا يا شباب إن شاء الله كلكم طيب الرئيس اليمني رجل يعرف أن كل إنسان عاقل يتابع أخبار اليمن يتابع أخبار الحوثة من بداية يعرف أن أمريكا وضع الدول الغربية تقف وراء الحوثة تؤيدهم ولو ذكرت لكم القصص في هذا قصص طويلة جدا يمكن تأخذنا الفجر يعني منها أعطيكم مثال مشروع قامت به السفارة الأمريكية في صعدة بتجميع الأسلحة التي في صعدة بسم نبذة التطرف الإرهاب وتقليل عزل الأسلحة فاشترت أمريكا عزل كبيرا من الأسلحة ثم صدرتها إلى جماعات الحوثة باسم حرب السلاح وغير ذلك فالدولة كانت تعرف ان امريكا تقف وراء الجماعات وهي تعرف انها اذا هاجمت الحوزه قد يحصل انه تمنعهم بعض تمنعهم بعض الدول الغربية لا تفعلوا كذا لا تفعلوا كذا فالرئيس قد اعترف الرئيس قد اعترف في بعض الجلسات لبعض الناس وقال لهم باقتصار شديد امريكا تقف وراء هؤلاء الناس طبعا قد تستغربون لماذا أمريكا تقف وراء هؤلاء الناس أمريكا لها مصالح كبيرة طويلة وعريضة ما في مش موضوعنا هذا المهم فأرادت الرئيس أن يجس النفض ويرى ما رأي أمريكا في هذا الموضوع هل هي تعاونهم بصراحة أو لا يخشى أنه لو دخل معهم في إشكال أن تمنعهم هذا المقصود نعم Penjelasan beliau terkait pertanyaan pertama Kita sudah tahu bahawa Amerika dan Eropa adalah musuh Islam Tapi kenapa Presiden Yaman meminta tolong kepada Barat Padahal mereka adalah musuh Islam Beliau menjelaskan sebenarnya bukan Presiden Yaman meminta tolong kepada Amerika dan Eropa Namun, karena Presiden Yaman tahu sebenarnya Amerika dan Eropa Memiliki kemampuan untuk menyetop perbuatan Houthi, perbuatan Syiah Maka seolah-olah presiden ini coba perhatikan Mana kamu menjerit-jerit anti teror Anti teror tapi silakan sekarang Jadi bukan meminta tolong Hanya sekedar mengingatkan mereka Namun pada kenyataannya mereka Seperti tadi dijelaskan Menutup mata dari itu semua nah, Dan beliau mengingatkan bahawa situ ada undang-undang internasional Yang tidak bisa sebuah negara langsung menindak Pemberontak kecuali melalui proses Yang cukup panjang untuk mendapatkan semacam restu dan persetujuan dari negara-negara besar. Ini yang ditempuh oleh Presiden Yaman. Supaya tidak disalahkan ketika pemerintah mengambil tindakan. Begitu. Kemudian, sual yang terakhir. Kenapa asbah al-muslimu du'afa alima al jami' anna Iran wahid. Wa dua al-arabi al-muslima kathira. Nish. Nah. أين قوة الدول العربية دول الإسلامية الجواب هذا أو جواب عن هذا السؤال يعني سهل جدا إن شاء الله من تابع أوضاع الوضع العالمي الآن يجد أن الكفار وإن اختلفت عقائدهم واختلفت مذاهبهم لكنهم ملة واحدة ويد واحدة على الإسلام المسلمين فالوضع ليس بالسهل الوضع ليس بالسهل, الوضع ليس بالسهل الآن القوى الغربية أنا أعطيكم مثالا كلكم تعرفونه وتعيشونه الدول العربية ما استطاعت أن تنقذ الشعب السوري من النظام النصيري ما استطاعت أن تفعل شيئا وكلما أرادت أن تنقذ الشعب السوري وتبعد وتزيح النظام النصيري يتدخل الغرب يقول لا نسمح لكم بتدخل لا نسمح لكم بتدخل فيبدأ يضطر العرب والمسلمون أن يناقشوا القضية من جهة القانون العالمي هذا الشعب لا يريده هذا الشعب كذا كذا فقط أما يتدخلوا برا ما يستطيعون فلذلك بارك الله فيكم المسألة ليست سهلة هذه مؤامرة عالمية يتكالب فيها أعداء الإسلام على المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشكوا أن تتداعي عليكم الأمم كما تتداعي الأكلة إلى قصعتها قالوا أو من قلة نحن يوم إذن رسول الله قال لا أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء الصين المسلمون اليوم كثير وعندهم قوة لكن طرقهم مختلفة هذا له اتجاه وهذا له اتجاه وهذا له مذهب وهذا له مذهب وهذا عنده طريقة وهذا عنده طريقة اختلف المسلمون فضاعفوا ولو كان عندهم Tariqah wahidah. Alamakana alaih sahabat r.a. Alamakana alaih sahabat r.a. Alamakana alaih sahabat r.a. Lakin al umum. Hum ala ma fihim al'an. Fihim khair kathir. Beliau menjawab pertanyaan. Yang kedua yang tadi bisa saya catat. Bahawa. Kenapa kaum muslimin. Dengan jumlahnya yang cukup banyak. Dan negaranya yang beragam ini kok lemah. Di hadapan negara semisal Iran yang satu. Beliau menjawab. Bahawa sebenarnya negara-negara kufar Walaupun beragam negaranya Tetapi mereka itu satu barisan dalam menghadapi kaum muslimin Ini yang pertama Di sisi lain kaum muslimin walaupun jumlahnya banyak Tetapi kaum muslimin menjauh dari agama Menjauh dari amalan-amalannya Menjauh dari ibadahnya Nah, Sampai saja Rasulullah pernah mengingatkan dalam sebuah hadis yang beliau sampaikan tadi yusiku an tadada'alaikumul umam nah, sudah masanya dekat sekali berbagai umat di muka bumi ini akan mencabik-cabik kalian aming qillatinna yaumain ya rasulullah apakah dikarenakan jumlah kami yang sedikit minoritas la bal antum kalian banyak jumlahnya tetapi kalian lebih cinta kepada dunia Kalian menjadi penakut untuk berjuang. Ini yang membuat kalian lemah. Cinta pada dunia, berambisi mengejar dunia. Sehingga menjadi penakut untuk berjuang. Ya, dan seterusnya. Ini sebab yang beliau sebutkan tadi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi uh, Ya Ustaz, Huna uh, mungkin mafhum lil jamaah khata أن من كان من المناطق الشمالية عموما فقد ينتمي إلى هذه الجماعة فنتمنى التوضيح طبعا أنا من عمران الأصل من عمران وأنا قد تكلمت معك سابقا وأنت تعرف الموضوع لكن أتمنى منك التوضيح للجماعة هل كل من ينتمي إلى المناطق الشمالية ينتمي باسمه إلى هذه المجموعة أو لا مجموعة الحوثة نعم طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحوثة وأذنابهم وأتباعهم هم فكر معين فمن وافقهم على ذلك فهو منهم وفيهم سواء كان من المناطق الشمالية أو كان من المناطق الجنوبية لا فرقا لأن المسألة مسألة عقيدة وذكر ورأي ومن كان ضد الحوثة ينكر عليهم ويتمنى يا الله عز وجل أن يخلص اليمن من شرهم ويؤيد التحالف على ضرباتهم وقتلهم لهؤلاء المجرمين فهذا مننا ونحن منه سواء كان مواطق الشمالية أو كان مواطق الجنوية وأريد أن نبه لمسألة نحن في الجبهات في عدن قاتل معنا بعض الإخوة الشماليين ومن قال شمالي يعني هو عدني لكن أصوله من الشمال بل شمالي جاء من خارج عدن قاتل معنا في الجبهات وعرفناه وعشنا معه ورأيناه من أشرف الإخوة وبعضهم من تعز وبعضهم غير تعز يعني صحيح أنهم كانوا قليلا لكن هم قاتلوا معنا هذه شهد حق شهد لله عز وجل ومعظو الجنوبيين يعني أيضا كانوا مع الحوثة للأسف يعني بعض القبائل في اليمن لا حاجة لأن نسميهم ليس المقصود التسمية إنما المقصود أن بعض الجنوبيين كانوا أيضا مع الحوثة إما أن ينتموا لجهة المؤتمر مع علي عبد الله صالح أو من جهة أنه مثلا يعني من جهة أنه يطمع في شيعة الحوثة المهم ليس كل من كان من نطق الشمالية فهو حوثي أو حتى متعاطم مع الحوثي لا هذا كلام غير صحيح لكن هو المسألة مسألة يعني الانضباط بهذا القيد أن يكون كاره للحوثة أن يتمنى من الله عز وجل أن يخلص اليمن منهم أن يشكر التحالف على ضرباتهم وأني أشكر لهم هذا الموقف وأقول والله وأكرر لا يمكن لليمنيين أن يردوا جميل التحالف الذي فعلوه أنفقوا ملايين أنفقوا مليارات الدولارات من أجل أن ينقذ الله اليمنيين من شر الحوطة كم أنفقوا السعودية كم أنفقت في يعني في التحالف كم ضربت أنت تعرفون صاروا هذا اللي يضرب كم ملايين دولار؟ صاروا ينزل يضرب على حواطه يفجر معسكراتهم كم ملايين الدولارات كم السعودية هي اليوم تنفق على المقاومة مقاومة الآن نحن إذا كنا مثلًا في المقاومة تصرف رواتبنا وأموالنا من السعودية كم أنفقت السعودية في في قضية إصلاح العمران إصلاح ما ما تهدم من العمران كم فتحت بابها لاستقبال الجرحى والقتلة كم تعاونت المملكة العربية السعودية في يعني تجديد بعض الناس الذين هم مثلا متخلفين أو نحو ذلك السعودية تعاونت معهم يعني جميل المملكة العربية السعودية جميل كبير جدا هي وأخواتها دول التحالف لا يمكن أن ننسى لهم هذا الجميل فمن يعني أنكر بارك الله فيكم يعني على الحوذا وشكر التحالف فهو إن شاء الله تعالى منه وأخونا. sebenarnya pertanyaan terakhir ini lebih khusus kepada al-akh penanya. Beliau kebetulan uh, Yaman dari mineral manatig Syimal Yaman Amran ya, fiha. Nah, Amran dekat dengan Sana'a. Ya, antara Sana'a dengan Saada ada namanya Amran. Nah, pertanyaan beliau uh, karena kebetulan Syiah Houthi ini munculnya dari uh, Yaman Utara. Apakah boleh dikatakan atau bisa dikatakan semua orang Yaman Utara adalah pendukung syiah. Husi, maka pertanyaan ini cukup penting. Dijawab oleh beliau, permasalahan syiah bukan permasalahan kedaerahan. Permasalahan syiah adalah masalah akhidah. Barang siapa yang mendukung, membantu kaum syiah dan pemberontakannya secara langsung ataupun tidak langsung, maka. Dia bagian daripada pemberontak Syiah dari manapun dia, dari Yaman Utara atau ke Selatan. Sebaliknya beliau menegaskan tadi bahawa tidak sedikit dari saudara-saudara kita dari uh, Yaman Utara yang ikut berjuang bersama masyarakat dan muslimin di negeri Yaman menghadapi kaum Syiah. Dan sebaliknya beliau kebetulan dari daerah Selatan uh, tidak sedikit atau ada dari masyarakat Selatan yang justru loyalnya kepada Syiah. Jadi sekali lagi permasalahan ini bukan permasalahan kedaerahan tapi ini adalah masalah ideologi dan masalah akidah. Nah, kemudian beliau mengingatkan kembali uh, tadi bagaimana uh, bantuan yang luar biasa dari negara-negara koalisi baik dalam di medan tempur atau membangun kembali rumah sakit-rumah sakit, pengobatan, logistik, listrik dan dan yang lainnya yang itu tidak mampu kami untuk mensyukurinya atau Membalas kebaikan mereka berapa miliar dolar yang sudah dikeluarkan oleh masing-masing negara Koalisi tersebut untuk membantu saudaranya di negeri Yaman. Beberapa yang mengatakan bahawa kohesi tidak terlibat di Yaman kecuali mereka mempunyai kepentingan. Jadi saya mengajukan soalan ini dalam kelas. Mereka mengatakan bahawa kohesi tidak terlibat di Yaman بالنفس الفكاهية قلت لهم ما ينشئ. يريد يفتحون سوبر ماركت في اليمن ولا إيش؟ تمام؟ يعني إيش المصالح؟ هذا ال الحوسة إذا دخلوا اليمن عموما واحتلوا اليمن معناه يهدد مصالحهم الدينية. هم السعودية الإمارات يستطيعون أن يمشوا في فلك إيران. نحن معكم يا إيران وانتهى كل شيء. هم يعرفون أنهم أهل السنة. Wiraan Syiah, mana mungkin kita cuba? Jadi, soalan ini adalah soalan yang sangat penting. Jadi, saya ingin bertanya kepada anda, apa yang anda fikirkan ini? Karena mereka memiliki kepentingan kepada anda, apa yang anda fikirkan apa sih yang diinginkan oleh Emirat Diinginkan oleh Saudi Arabia Apakah Saudi ingin mendirikan supermarket-supermarket di Yemen? Eh, oh, ekonomi Yemen seperti itu. Nah, apa yang diinginkan? Tidak ada yang mereka inginkan kecuali pertama menolong saudaranya. Nah, kedua, kalau memang Saudi dan Emirat itu mau untuk eh, seolah-olah berjalan dengan Iran, sejalan dan searah, mereka bisa melakukannya. Tapi permasalahannya adalah ideologi. Saudi Arabia, Emirat adalah halus sunnah. Sementara Iran adalah Syiah. Demikian adanya. Nah. E, beliau mencukupkan kajian ini sampai di sini. Semoga bermanfaat. Nah. Terima kasih. Aja mas kalian. Acara kita pada malam hari ini telah berakhir. Saya mewakili Bapak Novel Ali Balbet mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan kami mohon maaf jika dalam acara ini... Terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Insyaallah kita bertemu di pertemuan-pertemuan mendatang. Sekian dan terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.